ويل لكل أفئد أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 اللهم الذي سخّر لكم البحر لتجرّي الفلك فيه بأمره، لتجرّي الفلك فيه بأمره، ولتبتبو من ثبّله، ولعلكم تشكرون. وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفرو للذين لا يرجون أياما الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 وَلَنُجْزِيَنَّ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ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 ثم قل ان الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن ما سلا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاثية كل أمة تدعى إلى ان كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا ينطق عليكم بالحق كنا ما كنتم تعملون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 قلتم ما ندر مساعة إن ظنوا إلا ظنو وما نحن بمستيقين مَا سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليهود لا ساقم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما أوكم وما لكم من ناصرين.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 وله الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم